لا قبل ولا بعده الأول الآخر الحي السميع العليم ربي هو الله الخالق الرازق الفرد الصمد وحده هو العلي المهيمن والعزيز الحكيم ربي هو الله الخافض الرافع البسط على تياده على جميع الأياد جل شان العظيم ربه والله كافى ونونا تقيم الكون وتهدى وحده عليم بما سرت الفلام مين ربي هو الله إنه الله ربي وإننا عبدا هذه هي النعمة الكبرى وفيض النعيم ربي هو الله لوهني من قضى یا هفی ساجدا لو هنی من آتا ربا بقلب سليم ربی الله خیر من الله شر العبد من كده أعوذ بالله من نفسي وشر الرجيم ربه والله لا قبل ولا بعد بالأول الآخر الحي السميع العلي ربه والله سما دوعه هو العلي المهيب والعزيز الحكيم ربي هو الله يا ربنا الغي فيني بلغ الرشده والرشد فيني غوا انكرا كبر ذنبي عجز تحصيه وعده لكن تبه غافل جاهل ولا نيب وشيل ربه والله استغفر وتغفر عن الذنب واردا واستغفر وتغفر استغفر وتغفر وهي واسع المغفرة يا فارج الشدة يا منزل الغيث يا محي العظام الرميد ربي هو الله يا رب عبدك في بابك رافع يده عفوك ومغفرة ورحمتك بي يا رحيم ربي هو الله قابض بحبل الرجال يا رب وشدة لا ينقطع بي على صراطك المستقيم ربي هو الله, الله